وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَوْا لَن يَبَدَّلَنَّهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَ إِلَهًا لَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ 119. هم الفاسقون